بلغ و و ر س الرساله وادى ا ل أ م ا ن ة وجاهد في الله حتى أ ت ا ه اليقين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 نعوذ بالله موضوع ن النار م من ا إليها يقرب هذه الليله المباركه في هذا الشهر المبارك هو طلب الرزق و أ ث ر ه في حياه ة الإنسان طلب الرزق طلب ر و أ ث في ي ح ا ة ا ل إ ن س ا ن على أ خ ل ا ق ه وسلوكه ومعاملاته على عقله ونفسيته وعلاقاته مع نفسه ومع ربه ومع أ س ر ت ه ومع مجتمعه و أ م ت ه و اخترت هذا الموضوع ب خ ط و ر ة أ م ر الرزق عند العبد ا و ا ل ح ر ف على الرزق عند العبد ا وما يترتب على هذا ا ل ح ر ف سواء كان المسلم غنيا أ و فقيرا أ و متوسط ا ل ح ا ل جميع ا ل أ ص ن ا ف يؤثر فيهم طلب الرزق وغالبا ما يؤثر بالسلب وليس ب ا ل إ ي ج ا ب ي كما تعلمون أ ن ن ا في ديننا الحنيف وفي عقيدتنا ا ل س م ح ة أ ن ن ا مجبرون على أ ش ي ا ء ومخيرون في هناك اشياء هناك أ ش ي ا ء مجبرون عليها تدخل في القضاء والقدر لا دخل ل ل إ ن س ا ن فيها الله عز وجل يفعل وقلت بسبب طلب الرب اشياء و أ ح د ا ث و أ خ ط ا ء وذنوب عقديه وسلوكيه وقلت ب أ ن هناك من ا ل أ م و ر التي نحن مجبرون عليها هي من فعل الله عز وجل و ل س ن مكلفين بها منها ك و ن في هذه الدنيا ومنها طلوع الشمس من مغربها و غ ر ب ه ا من مغربها ونزول المطر وعدمه و ا ل ح ر ا ر ة و ا ل ب ر و د ة والسحوب والرياح وغيرها وميلادنا وذكاؤنا وطولنا وصورنا و أ ب ا ؤ ن ا و أ م ه ا ت ن ا والبلاد التي ولدنا فيها هذه الامور لا تدخلنا فيها تدخل في القضاء والقدر الذي نحن مجبرون عليه ولا ن ع ذ ب عليهم ا خ ي ا م كم الخطوير ولا قصير ولا عريض ولا ب ي ض ولا سود ولا ص ف ر ولا احمر ولا مغرير ولا جزائري ولا تونسي ولا مصري ولا اوروبا هذه الامور لا ت ح س ب عليها ل أ ن ك مجبر ع ل ي ه ومن بين ما نحن مجبر عليه وما هو خاص بالله و بفعل الله الرزق أ ن ه هو المكلف سبحانه و تعالى بالرزق ل ح ظ و ا من حيث النظر تلاحظ الامر ا واضح ومن حيث العمل و الواقع تجدون خلافا كبيرا بين ما نعتقده وما نعلمه وبين ما نمارسه و نفعله في حياتنا ا ل ي و م في ق ض ي ة الرزق قبل التفصيل عن معنى الرزق ومفهوم الرزق وعند أ ه ل ا ل س ن ة وعند ا ل م ع ت ز ل ة والفرق بين الحلال والحرام وايهما أ ي ه م رزق و أ ليس رزقا وما للرازق وما ع ل ا ق ة الرزق ب ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب ينبغي أ ن نفهم معنى رزق ك ل م ة رزق رزق أ و الرزق هو مصدر من رزق يرزق رزقا هو رزقا بالكسري والفتح فالرزق بالفتح مصدر وبالكسر هو الاسم رزق يرزق ورزق ورزق نقول ماذا والاسم وجمعه الرزق ارزاق والرزق معنى للرزق العطاء عطاء رزقه بمعنى رزقهم اللهم ارزقني ك أ ن ك تقول اللهم اعطني اللهم ارزقني كذا اللهم اعطني كذا وقال ابن السكيز هذا م العلماء المفسر رضي الله عنه الرزق ب ل غ ة ا ج ن ؤ ة هذه ق ب ي ل ة ا م ه ا ا ج ن ؤ ة و ع ا د ة تكون م خ ت ل ف ة عن القبائل الاخرى في لغتها الرزق يعني الشكر. والرزق يعني الشكر وهو قوله عز وجل وتجعلون رزقكم أ ن ك م تكذبون رزقكم يعني شكركم عوض ان تشكروني عم الله عز وجل لا. التي لا تعد ولا تحصى تكذبون بها و ب أ ن الله عز وجل هو الذي أ ن ع م عليكم بها أ ي شكركم التكذيب جعلتم عوض شكركم التكذيب وهذا هو التحدي والطغيان و ا ل إ ع ر ا ض عن دين الله سبحانه وتعالى ويقول رزقني أ ي شكرني ذكر لفظ الرزق ا ل ق ر آ ن الكريم لماذا اخترت الرزق ل أ ن ه تكرر في ا ل ق ر آ ن ع د ة مرات أ ت د ر و ن كم م ر ة تكرر ن ف ظ الرزق بجميع الاشتقاقات في ا ل ق ر آ ن الكريم 1 ا 8 م ر ة 118 م ر ة ومع ذلك كثير من المسلمين يعيشون خللا وجهلا مركبا ل ق ض ي ة الرزق ص و ا ء ت ك ر ر في ا ل ق ر آ ن 118 م ر ة و ف مره تكراره بهذا العدد إذن ولخطورة الى اهميته و ل خ ط و ر ة الجهل ي مية وثمانية وثمانية في لحفظته كلها مرة يعني مرة ن عشر عشر س ب ا ل ر ز ق إلى إلا الرزق الرزق الله مرة ي ع ن وثمانية ي مية مرة عشر إلى ق ر القرآن أ ت ل ق ا ه م ي ع ا ل آ ي ا ت ا ل ت ي فيها يضاف ي واضح الرزق الرزق الله إلى ع ن ي هو الرزاق الرزاق يرزقكم يرزقهم رزقه يرزقوه جميع الصيام ويرزق ج ل و في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ففي الجنه ما يعطي الله عز وجل العبد هو رزق كذلك من الله سبحانه وتعالى ومرتان ل ل ت ا ن أ ض ي ف فيهما الرزق إ ل ى ا ل إ ن س ا ن ليس بمعنى الرزق ليس بالمعنى الذي يطلق على رزق الله ف قال تعالى فارزقوهم منه إذا حضر قسمة ومن ة الذي رزق هذا الرزق للذين يقسمون التركه الله هو الذي رزقهم كل ذلك وقال لهم اذا حضروا القسمه هؤلاء الأقارب المساكنية لا وكذلك ل لهم ي نصيب س من قال وارزقوهم فيها و ك س و ه م وقولهم قولا معروفا أ ي أ ن ف ق و ا عليه من باب النفقه هل ا ج ر ة العامل أ ج ر ة الصالح والنفقه عز وجل النفقه على ا ل أ و ل ا د والنفقه على الفقراء والمساكين ع ل والمؤسسات ع ل الخيريه لا يسمى رزق إ ن ك ترزقه م حينما تنفق على زوجه او على ولد أ و على أ ب أ و على أ م أ و على مسكين لا تسمى رازقا تسمى منفقا وفرق كبير ب ا ل إ ن ف ا ق و ب الرزق تنفق او ترزق الرزق هو الله إ ذ ن من هو أو ما هو الرزق قبل الحديث عن الرزق الحديث ما عن هل و ا ر ز ق هو ل ه ما نمتلكه من حلال فقط أ و ما نمتلكه من حلال وحرام أ ي ه م ا رزق و أ ي ه م ا ليس رزق لبالإنسان يمتلك من الأموال والخيرات والعقار والدور والسيارات والعمارة لكن منها الحلال بالنسبة منها ومنها الحرار من عروض لما عليه اهل ا ل س ن ة كل ما صار في ملكك سواء كان حلالا أ و حراما فهو رزق هذا هو مذهب اهل ا ل س ن ة لا يفرقون في م ص ط ل ح الرزق بالحلال والحرام قد يكون رزقك مختلطا بالحلال والحرام اذا قالوا الرزق هو ما صح الانتفاع به حلالا كان أ و حراما ما صح الانتفاع به كل ما حل في يدك و ص ح أ و كانت تملكك و ص ح الانتفاع به فهو رزق سواء حلال او حرام فلا خ ت ل ط عن الامر ساوضح ذلك ب ا ل ن س ب ة ل ل م ع ت ز ل ة هذه ف ر ق ة من ف ر ق الثانيه قالوا الرزق ما كان حلال فقط أ م ا الحرام ليس برزق ل أ ن ه لا يصح تملكه إ ذ ا لاحظوا الفرق هل سنة قالوا الرزق هو ما صح الانتفاع به فقالوا ما ح التملكه وفرق ب ي بالانتفاع به و ا ل ت م ل ك ل أ ن ك ممكن تنتفع بالحلال وتنتفع بالحرام لكن التملك لا يسمى ملكا إ ل ا الحلال عند المعتزله إ ن ك تملكه ملكا صحيحا ب ا ل ن س ب ة ل ل س ن ة و إ ن ملكته ملكا غير صحيح فهو رضي ولكنه ليس حلال لا يختلفان معا في كونه حلال أ و حرام إنما يختلفان فيه أ لان هو رزق أم ل فقط دولة الموجود اختلف ل أ الله كما يقول المعتزله لا يرزق الحرام و إ ن م ا يرزق الحلال ولحظ وعقدية شوية والحرام القبيرة كلامية كل العمق الكلام يكفيه أن يفهم بأن الحلال له والحرام ليس له ظاهر غار ما ما فاهم قسم يهمش يكفي يفهم يكفي يفهم من أن أن بأن يكفي المسلم العادي العامل العادي أ ن يعلم ب أ ن ه إ ذ ا أ خ ذ الحلال فهو له و إ ذ ا أ خ ذ الحرام فهو عالي اما ان يؤديه في الدنيا واما ان يؤديه في الاخره اما ان يعاقب عليه في الدنيا واما ان يعاقب عليه في الاخره والرزق لا يكون إ ل ا بمعنى الملك كما يقول المعتزل الرزق لا يكون الا بمعنى الملك هذا لي يعني أ م ل ك ه إ ذ ن هو رزقي رزقني إياه الله, الله أ ولو رزقنيه ا ه لم ولو يعدل لك فيه الله وصار تحت ملتك و ت س ت يدك و ت ت تصرفك و ب إ م ك ا ن ك الانتفاع به فهو رزق و ستحاسب عليه ا ل ق ي ا م ة من أ ي ن ك ت ش ف ت ه و فيما ن ف ق ت ه يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره ج ا م ع ل احكام القران قال وهذا فاسد هذا الاعتقاد المعتزله فاسد حينما قصروا الرزق على ما يصح تملكه قال هذا الرأي فاسد الرزق لو كان بمعنى التمليك لا لهم لأن البهائم بمعنى مرزوقا من البهائم وجد العبد لعدد عندهم لو تلتع يعني الصفراء صغيرين الصغار والأطفال لا يملكون شيئا لذلك لا سياكلون وهم صغار رزقهم أ م رزق غيرهم لا ل يمكن ان نحصر الرزق فيما يصح تملكه ن بل فيما يصح ا ا ن ت ب ا ه به لا يملك ر عاري حافي غير خ ت لا ي م شيئا ولا يستطيع أ ك ل شيء إ ل ا اللبن、والحلي. اما ل ل ح ي إ من تده أ م ه و إ م ا من وضعه ا س ت ن ا ع ي ه إ ذ ا ما يرضعه الطفل وهو صغير هل هو رزقه أ و ليس رزقه معتزله يقول لا. لا. لا رزقه رزق ساقه الله إ ل ي ه عن طريقه امه والدليل العقلي والعلمي الحليب الموجود في ا ل أ م الذي يهيا للجنين وهي ح ا م ل هل هو باختيار الام او غير اختيارها؟ بغير اختيارها هل لها دخل فيه أبدا هل يمكنها ان تزيد منه أ و أ ن تنقص منه لا هل يمكنها ان تزيد في حارته أ و تنقص أ و في حلاوته أ و في مرته أ و شمارته ابدا هل هو لها إ ذ ن أ م ن ت لها فالاصل هو لله هو ا ل م ع ط وهو ا ل م ا ل و إ ذ ا لم يعطيها لبنا لا تجد ما ت ر ض ع به و ل د ه إ يبحثون له عن غيره ويكون رزقه بغيره ولحظه من تعلموا ب أ ن الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين ا ل أ م يهيئ الحليب في ثديها قبل الولاده بمجرد الولاده ة يوجدوا اللباء اللباء كانت محسن و واحد نعمل يوجد خاتف عند عند عند يخرج بحالة رائعة ن أنواع ي وأقوى اللبا ذاك ي ل لأول ذ ي يخرج مرة ل أ ن الجنين الذي ولد مولود جديد خرج إ ل ى عالم جديد وتغيرت أ ح و ا ل ه ونفسيته و ط ر أ ت عليه أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة على جسده ونفسيته ويحتاج إ ل ى ق و ة يتقوى بها ليقف إ ن كان حيوانا أ و يتحرك ويبكي ويقوم بما يقوم به الاطفال بعد ولادته ولذلك أ ق و ى غ د ا ء كي تغذى الرضيع إ ن س ا ن كان أ و حيوانا هو ذات القفط ص من الحالين الأول إذا عُلِدَا وَطُبِخَا ي أكيد ب ه من خ د م الحليب م من و غداء أ ا أنواع ومن أغنى ة تدري الاول ب تعرفوا علم على برسل نفس شكاء الأطب الأطب باديا اللي خجم يديروا الغداء يرضى إ م ا اذا ك ن ل د نقص و زلزال تضعف الغذاء ل ك ي ي ر ت ض ي ب ا ل أ د و ي ة كلها تخاف دائما ا ح ت ي ا ط ا ت أرض ب اما إ غ سيزرقك عينيك و ل ا غ سيخرجك الحبوب ا د ي ل س خ ا ن ة و ل الكرش و ل السعلام هذه يعني ا ل آ ث ا ر ا ل ج ا ن ب ي ة التي قد يسببها ذلك الدواء أ و ذلك الغذاء مستمع أرض بارك في غ ا ء ل أ م ك ا ء ا م ا ت م ش شد لا ط يحتاج ل طبيب ل او ممرض او مراه ق ر ي ل ا م ق ي د ك ت و ر ة و ل ا أ م ي ة و ل او في البدايه او في, في, في المدينه ي في لا يحتاج الى عربيه ما م و في المدينه لا ي ح و ا ج الى مدينه ة د ك ت اصيب س و لا د ه يوجد ف أ أقصى م ي ب مواد ر ي ب ي و ق ف و فلا ي أرميه ه و خ ل ي ه و ل ا ارميه ل ح ا ولا ر ة غ ط ولا معرّي د او خليه عاد او وقطن ا ل حراره وديلي نيفون وكسيجين ل ي ح من او مغطيه او معري م ن هنا و او م ف ي ا ش ر ا ب او ل ل ب ي ا ل ر و م ي ت قاس ا عندهم ا ي ر عاد عاد هذا أ م ر الله هذا خلق الله ف أ ر و ن ي ماذا خلق الذين من دوني خلق الله لا يضاهيه خلق أ ب د ا ولا أ ي مسموع لا يضاهي أ خ ب ر ك م ب أ ن إ ح د ى الدول في إ ف ر ي ق ي ا و ص ب ت بالغرق وصار الرجال والنساء يصعدون إ ل ى الاشجار يتسلقون ا ل أ ش ج ا ر إ ح د ى النساء كانت ح ا م ل ة فولدت فوق ا ل ش ج ر ة و و ل د سليما معافى ع ا د ي ة فوق الشجره هذه والبرد الغرق والخوف و ا ل خ ر ق لا. ما سقطت ما مرضت ما اطعت ما وعدت ا و ع د ا وعدت ما وعدت ما وعدت ما وعدت ن ا وعدت ا وعدت ما و ل د ت ا وعدت ما وعدت م و ع د ة وعدت ما وعدت ما و ع ل ت ما وعدت م وعدت ما وعدت ما وعدت ما وعدت ا وعدت ما و ع ي ت ما و ع ا وعدت ب ا وعدت ما و ع د ا وعدت ما و ع د ا و ع ي ت ما وعدت ما وعدت ما وعدت ما وعدت م وعدت ما وعدت ما د ه ما وعدت ما وعدت ما وعدت ما وعدت م ن س ر د ب د و ن ع م ل ي ع د ت ما ح ع فالامه التي تقوم بها اثنا عشر او اربع عشر او سته عشر او سبعه عادي ولذلك خ تحرب وتحصد وتحش وتحرب وتعجل وكل وكل وكل هذا خلق الله و ا ل إ ن س ا ن ركب و خلق على أن ي ك و ن هذا ك ل أ ن ه ما ي ج و دور ة كل م ن ط ق ة فيها طب متطور و كل م ن ط ق ة فيها استعداد ل ا ا ت و فيها ا ا ا د ت وفيها ج ه ز ة و الالاف الله عز وجل الله اذا أ ر ا د ش ي ئ ان أ يقول له كن مو زرع في البوادي ظ ر ولكن ف ظروف مواسعة مواسعة أو ا غير بعض ن ا س يقول هذا العلم الجديد ا ل ذ يقول لا دينة أنه لك ان و ر ا تتطور الطب يقللهم في المدينه ة العربية العربية ويكسرون في ف لا ا الدريب لا ي وفي يقوم بإنسان ه العربيه ط ي كنت ت يقلقوا ل ا ا ج م ا الأطفال ت موت ت بأن سبب هو خ ا ل ط وتأخلهم ا ل آ ن تطور الطب بقى في هو جلبيين جلبيين. الطب يقوم ي بطبقه بالتنظيم والتحديد يا واحد ولد لم نفس اقتر وموجودين في البواد ي التي لا طب فيها حتى إ ذ ا وجد الطبيب لا يستجيب له النساء لا في أ ك ل الدواء ولا في موانع العمل ولا في اسائل تنظيم القنديل ن الذين ي كانوا و هذا كلام للنساء ا يشتكون و ب أ ن ه لكن ن ث ي يقولوا سوكي والدكتير ي ر ا طب متخليب طبعا موسيقى غير قوي موسيق. ما م يموتوا ل في المدوق ثم يموت في البوادئ اذا المتصرف في هذا ا ل أ م ر هو الله الذي يخلقه هو الله والذي يرزقه لا د خ ل ل أ م ه في الموضوع هو الذي يرزقه في باطنها في رحمها وهو الذي يرزقه بعد ولادته مباشره ونحظوا إخواني حينما يولد حينما الحيوان السخرة الصريعة لابا إ الأم خارية ولكن ع ر ف ا ا م ق ر ي وشيفة لحظه ان الحيوان حينما تريد عيله ي في الظلام ا ل ح ا ل ك وحدها ك ت و و ل د ك ت ن ظ ف و أ و ض ك ت ح ط ه بشويه لتحشي على راسه ولما تضعته تدور عنده ك ت غ س ل ه بلسانه م ا ك ي و ج ص ا ب ح او مسخور ل ولا ولا كل شيء منكم و إ ل ي ك م ل و ت س ل ي وعينيه ثمه ت ق ط ع له السره ي ما ك ي لا مقسم ح ي و ولا مقص ع ا م و او معقم من عنده الله لا س ي د كي و ن د ل ي ي ق ط ع ل ه ا ل سيده ر و ز ي د م ب ا ش ر ة إ ل يقطعوا ا ل ح د أخر به فيه ا ل س ي د د ويقطعوا ز ل م السيده ل و ي ق ط ع ن ا ن السيده وكل من اصيب ن بهذه الجرثوم الخبيثه يحكم عليه بالاعدام وكل زوجه او امراه اتصل بها يحكم عليها بالاعدام الجميع ل م ا قال لهم الله تعالى عن الزانيه والزانيه وجدوا كل واحد منهم اثر الزنا ع رجل معهم قالوا ر ل لا ن معه لا اضرب بزعف كثيرا كثيرا و ي بزعف بحفر بزناء حطوا الرجل بلاحظة مالو يموت و ق ن ي و ك ي ز ن ظ ي م ا ل ز ه ا ر ي السيبيري ا ل من بعد جل السيده ة ج بشكل أ خ ط ر و أ خ ش ن و أ ص ع ب و أ خ ب ز من الرزم في الحفره و ك ي م وقف ت و صور رجلي جميل ومزوج للمراه وفرنسا وبحضة حتى يموت كانت وكيف و ده صور هو ب ي ا ل س ي د ة و ع ا ر ض ه في ا ل س ي د ة أيو اي ل ل سنين هو ك ي م و ت س ي ن ه و بالحفرة وقالوا لي انها كل ص ب ا ح ك ي س ن ب ه ذ ا الرساله ن ا وقالوا لي انها ل ذ تتحسن بهذه ا الرساله ولكنها س ي ذ النار تتحسن بهذه ذ الرساله ا ن ا م ولكنها تتحسن ر ي بهذه ا ن ت ص ل به عن ط ر ي ق ا ل د م ح ق ا ل أ و المقص أ و غيرها يعدمهما إ ذ ا ك ي ن ي و ل لي و ا ح د كيعدم ي مع العشرات فاستعفوا ر الحكمه فشاء الله وتعفوا السر في حكم ن الله ذاكيبان م ا ا لا يؤمنوا ذ للذين م الحكمة في تعالى الزانية والزاني قوله في الشيخ والشيخة منهما بجلدوا البتا يسبقين لأسجل الشيخ ا لان ش ر ي ع ة ل ل إ س ا م ي ة أ ا ل أ م الإسلامية ة كانتشار النار ف ي ا ل وعالمي لماذا؟ لأن ل ه ش ي سر ا ف ح ش ة التي سببت ف ي ه قال تعالى فيها و ل انه تقربوا ا ل ز ا إ ن كان ف ا ح ش ة وساء صبي ل ولي قال حير بلده حيرا يسيده لخلقنا ساعة, ساعة لكن عيش حياتنا عيش شبابنا سبيل من لكن نعيش نعيش ما ل ف ر ق بين ا ل ز و ا ج و انما ل ز ي هذا قال ف ق ل و البيع مثل قالوا إنما ا مثل الربا ا وقالوا ا إ ن م ا الزواج مثل ا ل ز ب ا والفرق بينهما الوثيقه ة العقلية العلميه جهال المركب الذين لا ي ر ف و ن ا ل ولا يعرفون الله الآن لهؤلاء ه يعرفون شاء يتبين ف ر ر كالفرق والعرض بين بين الزين والزواج بين السماء إ ذ ه ذ البقره ا ة لما تردوا د لتعلموا الرزق وصلتكم بأولادكم ومعنى على أولادكم لأنه ليس ومعنى من إنفقكم وأزواجكم وأبائكم ليس من باب أنكم باب الرزق البقرة ترزقونهم حينما تضع ولدها وتنظفه وتقطع حبله ا ل س ر ي تساعده على الوقوف ب ق ر ة ت س ا ع على د ه اوتيت ل ق و ف بما أتيت من قوه وتخشى أ ن تؤذيه بظرفها ك ترفعها خ قتب ب الله وإذا مسته ز ه ا ت خ ه ب س ر ة كتخف بسرعه وتساعده حتى ي ق ف وتميل ر أ س ه إ ل ى ضرعها هي وعثني ب أ م ر ي من الله واحد إ ل ا أ ن ه ليس بمعنى الواحد الذي ذ ع ر ا ل و ح ي بمعنى ا ل غ ر ي ب وهي من الله انه بمجرد الوقوف تجدونه يبحث عن ضيع أمه. امه من اخبره بالعالم الخارجي عن الرحيم بان هناك ام و هناك ضيعه و فيه غيده و فيه لبعه و كم بين ا ل ر ج ل ي لا ت ق ف للفور اختفق ب ا ل أ س ب ا ب ولكن كيف اذا لكشي تقفز ل بالاسباب ت ف ترزقه وقد ل ت تُعطى لا ت ع ط و ق د وقد وقد لا, وقد لا غير العامل العامل وقد الجنين ولا الكذير ل ا يُعطى غير ويعطى يُعطى يُعطى يُعطى ي ع ض ف و ل ا يُعطى ا ل ق و و ي ه ك ذ ا س ب ا و ي ب و ترفع رجلاها ل ت س ا ع د ه على الرضاها و هي ب ه ي م ة لا ت ع ق ل و ل ا ت ع ل م و لن تتعلموا تعلمت هي منزلت ر ض ع ا ف ق ب د خ ك تكون س ل م من بعد هي ت ق ن ق معلمه و مدربه من عند الله سبحانه و تعالى إ ذ ا الذي يرزق ذلك استخل ذلك العز الصغير الله سبحانه و تعالى بهذا يرد العلماء على ا ل م ع ت ز ل ة الذين قالوا لا يسمى رزقا إ ل ا ما يصح و ت م ل ك هل ه هذا العجل يملك شيئا أ ب د ا الضقرة السؤال هي وعجلها من كل صاحبها إ ذ ن هي لا تملك شيئا وولدها لا يملك شيئا ومع ذلك يرزق من عند الله سبحانه وتعالى إ ذ ن من هنا نقول ب أ ن الرزاق هو الله في ق و ل ه تعالى ا ل آ ي ا ت ك ث ي ر ة جدا يقول سبحانه وتعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء هل هناك خالق آ خ ر يرزق العباد أ ب د ا إ ل ا الله سبحانه وتعالى、أحده. ثم يقول في آ ي ه أ خ ر ى قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله、وحبا. لا ص ل ة ل أ ي مخلوق ب ا ل ر ز ق إ ل ا فيما يتعلق بالاسباب م منه ن هو الرزق وكيف نكسب الرزق ك س ل ونتكلم ر ز ق عن أثر هذا الرزق هذا طلبه ويقول ا ا ع ت ق د ن ف ا ل ر ز ا ر غيره ز ا أعمالنا ق على و سبحانه ل الدنيا ل و خصوصا ك ن ا حياة في في ط الرزق ويقول س ب وتعالى في آ ي ة اخرى أ من ه الذي ا يرزقكم إن أمسك رزقه بل ونصر من الذي يرزقكم اذا امسك الله رزقه لا أ ح د ويقول سبحانه وتعالى في دعاء إ ب ر ا ه ي م عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آ م ن ا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله و ل ل آ خ ر ه وقال تعالى يوضح سبحانه وتعالى ويبين مكان الرزق وموضع الرزق و إ ن يوجد الرزق فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض إ ن ه لحق مثلما أ ن ك م تنطقون إ ن م ا كان ا ر ز ق في السماء يعني عند الله عند الله يوزعه كيف يشتي وفي السماء رزقكم وما س و ع د و كل ما وعدكم الله عز وجل موجود في السماء ويقسم سبحانه وتعالى على ذلك وهو ليس في حاله إ ل ى قتل ليصدق من شاء وليكذب من شاء لا يضره التكذيب ولا ينفعه ا ل ت ص ب ي ق ل أ ن ه هو الغني الحميد ويذلك قال سماء رحمة يطمئننا م العبادة ل به ب د حتى وقالوا ن والشاكون أمن يطمئنوا الله في يطمئن لما س م ل ه عز ج ل على ذلك يقول فورب ل والأرض ل س م ا ء إنه حقا مثل أ ن ك م تنطقون ا حق وكما نتكلم ب أ ن رزقكم في السماء سببه الغيث الذي ينزل الغيث هو الله ونزول الغيث يدخل في ا ل أ س ر ا ر ا ل خ ا ص ة بالله التي لا يعلمها إ ل ا هو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إ ل ا هو وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ب أ ي أ ر ض سمو هناك من المفسدين من قال مفاتح الغيب قال بانه مفاتح الرزق و أ ب و ا ب الرزق يعني مفاتح خزائن الله سبحانه و تعالى لا يعلمها إ ل ا الله لا رسول ولا نبي ولا ملك ولا مقرب ولا بعيد ولا أ ي ض إ ل ا الله من الغيب الذي خص الله به نفسه واستاثر به عنده و لم يطلع عليه أ ح د ا من خلقه سبحانه و تعالى تتلاحظ الغيب الذي هو سب ب للرزق وسبب الطعام وسبب الشراب الذي هو أ ص ل الرزق أ ن ه ينزل من السماء و ب إ ذ ن الله وينزل متى شاء الله ولا ينزل حينما يشاء الله عز وجل الا ينزل وينزل الغيث قال في آية أخرى وينزل الغيث من بعد ما قرطوا وينشروا احمد هو و إ ذ ا قال في آ ي ة أ خ ر ى يبين ب أ ن ا ل ع ص ر في السماء يقول ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولطفت لان الاصل في فيها الرزق في السماء ويليق السماء تسبق الارض ل فكل ل فيها فيها فيها الدهد فيها الفضاء فيها المعاذي النفيسة والزواهر والبحار فيها اللؤلؤ فيها الخيرات التي نهت سمن إ ذ ا ما ع ل ا ق ة هذا بالسبع ا س أ ل ك سؤالا إ ذ ا امتلكت جبلا من ذهب في الدنيا ذهب أو المات او ت ا ل م د يأخي لما خيش ي س او ل ب ما شئت م ش ر ي بالذهب من د ك ا ل ذ ه ب و ا ل ي ا د ل ا ل ا ع ن د ك ل م ا ي ي ن وقطع الطعام والشراب في بلد الذي أ ن ز ل ت ف ع ك ش ي ابدا فاذا ك ا ل ر ز ق في السماء أ و في ا ل أ ر ض وفي السماء رزقكم وما توعدون فو رب السماء و ا ل أ ر ض إ ن ه لحق مثل ما أ ن ك م تنطقون و ي ذ ك ت ل ح ظ و اخوان إ غيرك يقل المطار في البلاد ترتفع أ س ع ا ر جميع المواد والكل يعيش في ضيقه لا ا ل أ غ ن ي ا ء ولا الفقراء وتقل الحركه ويقل الرواج وتفطر ا ل ت ج ا ر ة و تضعف ا ل ص ن ا ع ة و كل شيء يضعف بسبب ت أ خ ي ر المطر أ و ا ن ع د م ل أ ن الرزق فيه سماء سبحانه وتعالى ويقول عز وجل في ا س م ا ء كما قال سبحانه و تعالى و يقول عز و جل في آ ي ه أ خ ر ى عن رزقه للعباد و لجميع م خ ل و ق ا ت الاخرى يقول عز و جل و ما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض إ ل ا على الله رزقها و يعلم مستقرها مش الإنسان فقط. وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض إ ل ا على الله رزقها ل ح ظ مقلش يعلم رزقها عليه, عليه ا ما من د ا ب ة ما من دابة تفيد العموم والاستغراق لانه ي د ب على الارض ل لاحظوا ن إخواني أحيانا و ب الدواب على حشرات د ق ي ق ة جدا لا تكاد تراها بالعلم جغل دعكم من المجرد خ ل التي بالعلم و ق ا أتوا ت لا ترى إ ل ا المكبرات المجاير ا تحتوى موسى أن ي وكانت ه تقوم ز و ج ه وراهب و ل ا د ه ا و ب د ا م ه ا على ر أ س ه ا وجان على رزقها وحتى لديها المشاكي وكانت تترك الضريبه وكانت تقطع ف ت ت ك ا بشي وكانت تتركها وكانت ت م ر ك ه ا وكانت تتركها ب و ك ا ن ة تتركها وكانت ت ي ر ك ه ا و ك ا ن ا تتركها وكانت م ت د ف ع ه ا م ولكنها ك ا ومرة ت تقفز ب ه ي ه الطريقه ت وكانت بها و ق عليها النملة و تتعب ع ا قد ب ه غادي ه الطريقه غ وكانت ي ر ب ع شو ب ب ه ذ ي ا ل ط ر ي يا أخي ش وكانت معاك تتعب م بهذه ا د ة ع ا ل ي ة ولكن م عقصتكم مكرم ومعزاق و يا أ خ ر ي إن الله و ر ز ق ذو ا ل قوه ة المدينة البيطالة د ن رأى ع المدينه ر ا ج ل جنف و خ ا ما جاء د شو ب ع ل الشيبة بيع سوية بيع يبغي يبغي ذ هذو و شوف يكون、حلا. ودفع الوظيف يتحرش اللي يخرج حلا الأزغب طلب ويحتج لطالب وتسجل مع المعتصمين وكذا جاءت مباراه ش ر ك فيها جاءت م د خ ل فيها جاءت عقل زحام وجاءت مدخول فيها ج ا ل ت مدخول فيها جاءت مدخول فيها جاءت مدخول فيها ج ا ت د خ و ل فيها جاءت مدخول ا ل فيها جاءت مدخول ا فيها ج ا ء ل مدخول ق ي ه ا ل ا ء ت ل د خ و ل فيها جاءت ر مدخول فيها شي ا ء ت مدخول فيها لو انهم يحصلون ا ا ما مرضى ويحصلون على مرضى ويحصلون على مرضى ويحصلون على مرضى و ي د ي ح ا ل ح و ن على ا م ر ض ص ح ي ح ا ل و ن على مرضى ويحصلون على مرضى ويحصلون ا ل ى مرضى ويحصلون ا ل ى مرضى ويحصلون على م ر ي ى و ي ح ا ل و ي ك و ن على م و ي ك و ن ي ح ص ل و ي على مرضى و ي ح ص ق و ن على مرضى اقنع لك ان تقول لك ان الاب الذي يدخل على الظلام فيه فهو يدخل على الظلام فيه ويعطيهم فيه ويعطيهم فيه ويعطيهم فيه و خ ع ط ي ه م فيه ر ويعطيهم فيه ويعطيهم فيه ويعطيهم فيه ويعطيهم فيه و ي ع ط ب ه م فيه ويعطيهم فيه ويعطيهم فيه ويعطيهم ل فيه ويعطيهم فيه وياتي السينما وياتي الفلاتات أ الاول و ل ر خ ص وياتي ر الفازور د ي خ ص ص ويربع ض ى ه ويخصص و ي شيء غالطا خ ن ص ويخصص ويخصص و ي خ ا ص ويخصص عطلين أنا كان عارفهم ويخصص ن و ي ع ر ف ويخصصص ا س ب ة الرزق ما ع ويخصص ويخصص ويخصص و ي السكتات و ا ل د ك ت و ر فهو يمكن ان يكون ش ر ي مسؤول عنه ويجرى و ي ج ر ي ويشموس ويجرى ويشموس ويصخر م ي ع ر ف و ن ه ش ي ج ر ى ان ي ا ا و م ش ك ل ا د ن ي م ي ق و ل ي ع ب ه و د ي شوف م ا د يكون مسؤول عنه ويجرى ان يكون مسؤول عنه و م ج ر ى ان ي ك له مسؤول عنه و ل و ن ش و ونشوف ف هنا نبني لا ن ن ب يرغبون لذلك ي ي ي بان ش ت ووالديه وكيف ما مشاكل الحياة على مربيش ي ي ب ي بإن ا ل ح ي ا ة كلها بخير ما فيها حتى مشاكل ولا متاعب ولا ع ر ا ق ولا علم ولا ب ط ا ل ة ولا ع ل م ه وكل شارب مكسيس لكل متى لما كانت الامر واقع كعمر ويقال خ م أمام ر يمتشفت ويمر ان وهو معرض الله ق ا الله يغني ه لكم م المسلمين جميعا شبابا وشيوخا وكهولا وذكور واناثا ولكنها ت ق ل ب على رزقه فهي غ ا د ت في الصباح ج ا ئ ع وتروح ع في مساء شبعات او بطانه كما ل ل ي هو قال ل من الله تستفهموه ما بأننا دابته في أ ر ض إ ا على ر عمرك تعالى ص و مرقة حشرة صغيرة شيء ش أ ك ك و ش ك شمسة ن ه ا تتحفظ ه من الحشرات التي اللي و م ك ك ن ي ل ه ا وكي أ د بها و ط ي ح و ل ا بها ي ت و ه ل ذ ه الاشياء ن كتدير ل وتتحفز بها ويقوم بها ق بهذه ا ل ب ا د ي ا دخل وتتحرك و ه ا ويقوم ك بها ببطء اخرى و ت ت ح ا ز بها ويقوم بها ل ويقوم بزياره الامم ا ل م ت ح د ة ك فهل تتضرعون في البيت و ل ك ل ه م يجب ان ملده تتضرعوا في البيت خ ر ولا تتضرها ولكنهم ا يجب ا ل ان تتضرعوا ل د د في البيت أ ن ا ب اعرف ب أ ن الله هو الزاقظ ا ل ق و ة نفسي ف ق ر فاقد و ك ل معه امان و ك ل معه النمل والناموس والبرغوط والحشرات ك ث ي ر ة وجودارع وارتلاء كيف هي الحشرات يكونوا كلمة ل ف ولكنهم وتنضر يجب و د ان أكلار بقوة تخذ ت ت م ك ي و ا ر من التصوير ي في السماء ل ك والاخرى ش ي ل من اجل قط ولا فخ ر ولا ح ي ل ة تقصد ا ل ع ن صاحبهم ا ل ف ئ ا ن ا ل ب ر ى ي ك ل و ا ج و ز تصير و ا ح خ ف علينا وخلينا نعيش بجوز نضر نضر وخوك يعيش المسلمون و أ ع د ا ء ه م في مكان واحد بل م ح ب ه والموده بينهم ومساعدين فيما بينهم م ع د ا و ه ا ل ن ا ص ع ل ى ي المسلمين ومع اعدائهم اعداء سامع ا ل ي ك ولا ي ج د إ ض ر ا ر ه م و ل ك ن ا ل م ح ب ة اولى بها المؤمنون المؤمنون, المؤمنون بعضهم اولياء بعض وكذلك الذين كفروا بعضهم اولياء بعض رب الله تعالي الأمة. اذن ل ل تعالى ليس ه من مع ذلك نمر على الدواب وعلى الحشرات وعلى الطيور التي قالت أصلاعكم و و ك ل يا أقول ط ل ا ل ل ل م م ع ط و ح ت ا ج ع م و م ا لو توكلتم على الله حق توكلي لارزقتم كما يرزق ا ل ط ي ر ت غ د خماصا وتروح ب ط ا ا ن لحظ قلت ل ع ل م ا ء نسب الرسول صلى الله عليه وسلم للطيور الغدو والرواح والاخذ غ د و و ل ل ر و هو ا ا ح أ ب ا ل أ س ب ا ب والرزاق هو الله طائر صغير ي ق ر و في الصباح يبعثه عن ر ز ق ه ومعرفه ه خاز يضئه ويقلبه م ن ا يركله ويقلبه يركله و ي ق ل ه م ن ي ك ل ه و ي ق ل ب ل م ن يركله ويقلبه منه ي ر ك ل ا ويقلبه منه يركله و ي ع لا, لا ترصين ولا خدام الشهر ولا خدام ا ل أ س ب و ع ولا مع شركه ولا مع و ز ا ر ا و ل عوائل خرج ع ن الله وفيه خرجعه وكيرزع شبعه من الذي رزقه ه ومدير لرسوله ولا التعضدية تأمين و أ ر ز ا ق ن ا متى توزع علينا ونحن في بطن ا م ه ا ت ن لما تصير في بطن أ م ك أ ر ب ع ي ن يوما نطفه ثم أ ر ب ع ي ن يوما مضغه ثم ع ل ق مثل ذلك يرسل الله إ ل ي ك ملكا فينفخ فيك الروح ويكتب أ ج ل ك وشقي أ و سعيد أجال لأن والمصير النهائي لأن الله تعالى يعلم ما كان وما هو كائن يعلم هو وما سيكون كيف كان يكون كان الإعلام الماضي ولكن ا ح ح ا وباستقبل سالأخير ض ر ولا عندما ء إ ذ نكون لما نكنوا بعزلنا في ب ط و ن أ م ه ا ت ن ا توزع علينا ا ل أ ر ض ا ق بالتقدير والحساب ب كم سيكون لهذا وكم الذكر وكم سيكون لهذا الانث وكم سيعيش وكيف سيعيش وكيف سيكون رزقه وكيف سيكون أ س ب ا ب ه وهل يكون حلالا ً أ م حراما ً أ م مختلطا ً ك لا في علم يغيب عنه منه شيء وإذا وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض إ ل ا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وعلم ان تستقر و تسجل ا م س ت و د ع دي ا حتى ان تخزن الرزق دياله احيانا دي ان تتفلح في ا ل أ ر ض ق تلقى شيء غ ر ض ي ا ل ه من خفيه قفاز يزرع كي ولكن غير من يحمل غ ي ر اضعف حياته ويحمل ي اضعف صور كيف؟ حياته ويقوم ا ل م ر بجمع الزرع ويقوم بزوجه ويقوم ك بشراءه حطوا خزنوح تحتاج وما يكون تجيشتا ما فيه تحرك ده كي فيه ل ا كي يكون كي يجيب خزانا مما نادم ت ح ن ي عليه و ي كثير ك ل م ا ي ق ع و اخوان يعلموا مستقرار ومستقرار نحب إ الله عز وجل من ق و ة علمه وخبرته بخلقه وحسن تدبيره وشمول قدرته وعرضه انه يعلم ويسمع دبيب ا ل ن م ل ة السوداء فوق ف الصمة منساء يراها الليلة السوداء ي و ي س م ع ه الله صورنا منها سوداء فوق صخرة منها منساء سوداء ي ة مظلمة سوداء ا ي ر ا الله عز وجل ويسمع دبيبها ا هذا حركات يارجين الله احنا باش واعي حاجة انا لا ده ببعض اسمعني بيقولش خبيحة لبسكو بيقولش خبيحة يعني يسمعون اسمعنيش دي كي كي يقول كي يلسفت حاجة لك ما م او ش وينظر بين يديه و ي ن ت ف ت وراءه فلما لا يرى أ ح د يقول ما شاء أ و يفعل ما يشاء على أ س ا س أ ن ه لم يطلع عليه أ ح د ولم يسمعه أحد أتدلون م احد ذ هذا ا العبد الجاهل إنه لم يلتفت إلى السماء لم يلتفت إلى السماء ولو التفت وكان مؤمنا نسي أنه بأن يلتفت يلتفت يراه ويسمعه الله لم إلى لم إلى ولو لا علم م ولو كان س ن ا ل ع ب الله كأنه يراه ف إ ن لم يكن يراه ف إ ن ه يراه اذن من وقال سبحانه وتعالى و ك أ ي ن د ا ب ة لا تحمل رزقها الله يرزقها و إ ي ا ك لا تحمل رزقها لا ما مقدر حملة مع معها الدواب لا عادية هي هذه حيوية حملة أول طويلة ورجلية وكرجها مع فما ه الطيور التي أ ع ط ا ه ا الله عز وجل خاصيه ة اللي ي اختزام الطعام ا لحوين صيغه ل د ي ا جريجورد ي ا ل ر غ ق و ل نحن ا على الشيخ جزمنا ليطعم تقريباً به اولاده فدعني. أعطيه أنه كي كي عن والحياة كلها لما عندها, كده عندها, عندها إن الحليف ن بدون ا كما أشت و إ م ا يكون ولد البيضه و اللون يستخدم البيضه لما يقود م ب ا ش ر ة اعطيه الله ز و ج قدر يعطيكم شيء ا قلنا العيش وما زوره من الثديات يتعلم ا ل ر ض ا ع ة ويخلق معلما وما ستكون سابقا في الرضاعه من الذي علم علمه يمص السد الأمية. كل يمص ا ل س د ي الاميه م وما ص ي ن ف ولكن ا ل م س ت ن ي ا ل ن ف ي خ ع ل نفسه ويقوم ولكن المستنير ويقوم بهذا المستنير و ي ق ف م ه في ا ل ح المستنير ويقوم بهذا المستنير ويقوم ب ي ذ ا ا ل خ ص ت ن ي ر و و ل ي ا ل ل بهذا المستنير و ي ق ف م ه لما ي د ي ر ف م ه ويقوم بزياره ب ا ل م ا و ك س ج ي حكيم الصلاة ع ر ولكنهم د ي ا ت و ل ي ا أ ح ي ا ن و ا ي ح ب و ي ق ل ا ه عروقه د أ ويخسرون ة ع د عنده ه الات م خ ة عنده ل وما ر ديال ا ل م ب ي ب بين من ف ر ص و د امه الداخل و ت ر ج م قيد ا ل ي ر ه ا يدرش يدراش إ ن م ان لما ك ض ع ي ف الام ل ه و ن ع ة اذا ل ل الله ه بعباده ه ورحمة وحكمة و نعمة عظيمة وحكمة عظيمة من ل ا لا لا لا الرضع. الرضع. نام ولدها الرضيع اصول النساء لما يستيقظ وما زال ف ر ص هو في بيت وهي في بيت او ي أ ت ي وقت رضاعه ل أ م ك تحس باحساس خاص في ثدييها ب أ ن ك تحس ب أ ن ه لا ثق و تقترض عليه ما بك ماذا ا لا ح س م هو رباني لا تشعر به الرباني ن ذلك أ ولا لا تقترض عليه ا ص ولا ي ر تشعر استدياني به أ ن ولا د ق و لا ب غ ق ت ر ض عليه أمر إيراد لا قال ومن ن ل ا هذا الأمر قرأت سأتحسب إ هنا ذ ا الله خلق ف ر و م خلق ل ي نعلم من دونه ي ن هنا ن ي أمي ع بان أ ن ل الله ر ا هو إ الله هو الرزاق ذو القوه آ ي كثيرة في ا الموضوع ت ثم ا سبحانه ل ت المتين ا وصف نفسه بأنه خ ر ر ا ا ل ي إن صح تبيل المجازي س ب ي ا ل م ج ا ز ع ان نطلق على المنفق رازق كما قلنا في ا ل آ ي ت ي ن السابقتين فارزقوهم منه يعني أ ن ه م ينفقون فقط ولا يرزقون والله يرزق وهو الرزق. إلا الله عن طريق مخلوق من مخلوق. خير الرزق اذا ك اعطاك ل ل ه مباشرة الله مباشره هل يمن عليك احد、آمن. ولكن اذا اعطاك الله عز وجل عن طريق خلقه من خلقه قد يمن عليك وقد يؤذيك ت ق ا ل سبحانه و تعالى قول معروف و م غ ف ر ة خير من ص د ق ة يتبعها ه ذ ا و قال لا ت ب ص ل و ا صدقاتكم بالمن ولا ذ ى كالذي ينفق أ م و ا ل ه ب أ ا ء الناس و ق ا ل سبحانه و تعالى و ي ص ف المؤمنين المنفقين الصادقين الذين يبتغون اذى ا ل الذين ينفقون أ م و ا ل ه في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أ ن ف ق و ا منا ولا أ ذ ى لهم أ ج ر ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم ا ح ز ن و ن اشدون لماذا ل أ ن الرزق هو الله و ن من ت غ ر منفق وانتغل مكلف مستخلف واتوهم من مال الله الذي اتاكم و أ ن ف ق و ا مما جعلكم مستخلفين فيه إ ذ المستخلف الذي لا يملك ما ينفق لا يليق به أ ن يتبع نفقته المن و ا ل آ ل لا يراه ا ل ع ا ق الذي يعرف الله ويعتقد ب أ ن الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين لا ي س ب ع نفقته بالمن والاذى ل أ ن ه يبطل العمل ولا يقبله الله منه صور أ ن ك تنفق ف ا س ت ع ر ف حكمه خرافه الرزاق ل أ ن ه هو الله أ ن ك تعمل وتجمع ا ل أ م و ا ل من عرق جبينك و ي أ ت ي ك مسكين أ و فقير من ع ا ئ ل ة أ و من غير ع ا ئ ل ة وتنفق عليه مما أ ع ط ا ك الله ف إ ن أ ن ف ق ت لله ولم تتبع ذلك منا ولا أ ذ ى قبله الله منك و أ ث ا ب ك عليه وجعله رزقا للاخر و إ ن أ ن ف ق ت رياء الناس قصد ا ل س م ع ة و ا ل ش ه ر ة أ و م ص ل ح ة د ن ي و ي ة أ و أ ن ف ق ت و أ ت ب ع ت ا ل ن ف ق بالمن والاذى أ ن الرزق ينتقل منك إ ل ى المنفق عليه ولكن لا يثيبك الله لا حكم. أنك عليه لا أ ج ر ى فيه عليهم لماذا تريد ا ل س م ع ة و ا ل ش ه ر ة أ و أنك تؤذيه وتعطيه وتعاينه وتعاينه وتعاينه وتعاينه وتعاينه وتعاينه وتعاينه و ت ع ش ي ق ن ه وتعاينه وتعاينه و ل ع ا ي ن ه ي ق وتعاينه وتعاينه و ت ع ا ي د ه وتعاينه وتعاينه وتعاينه وتعاينه وتعاينه ع د ي و ي ع ا ي ز ن ه لانه لا لا لا لا. يحصل على الله على ان يقوموا باعطاء ل المسائل ي عنده ويحصل م لا على الله على ان يقوموا باعطاء المسائل ل ويحصل ل على الله على ان ي ق ل م و ا باعطاء ي ل و المسائل ل ي عنده ي م ولكن ينبغي و ان نحسن ن م ع ر ف ة الله عز وجل ونتبقى أ في ديننا حتى نعرف كيف نتعامل مع الله وكيف يكون اعتقادنا سليما وصلتنا بالله سليمه وحسنه ا نبقى تعالى ل آية أ خ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط يزيل ويوسع يعطي الكثير ويعطي القليل ويعطي المتوسط يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق على من يشاء ق ل ينفق ساعتي من ساعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق من منا اتاه ا ه هذا كسع عليه وهذا قبض الله عز وجل من ا ل خ م ر العطاء من الله لا الكثير ولا ا ل خ ل ي ل ولا ل م ت و س ط إ ذ ا فالله تعالى رازق ح ق ي ق ة وابن ادم رازق تجوزا ل أ ن ه يملك ملك ا ل م ت ن ز ع و منتزع لما ك ا ن ق ل و ا فلن اعطى شيء رزيق ولا رزقه ولا نفقه له هذا الرزق غ ر مجازع اما الرازق ح ق ي ق ة هو الله ل أ ن ه هو المعطي الحقيقه سبحانه وتعالى وانت لا تملك شيئا على سبيل ا ل ح ق ي ق ة كل ما عندنا من أ م و ا ل ليس لنا هو لله نستخلف فيه فلما نموت نترك كل ذلك وراء ظهورنا ولقد جئتمونا فراضا كما خلقناكم أ و ل م ر ة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم كتخرج عريان غير مختون و ك ت ق ب ي ن يدي الله عريان غير مختون حفاه عراه غرلا بهما لا يملكون شيئا أ معهم غير الحسنات السيئات اذا كان الرزاق هو الله ونحن مطالبين ب أ ن ن أ خ ذ بالاسباب أ س ب ب ب أ الرزق و ب ع د المسلمين ا خ ت ي ت و عليهم ب أ ن الرزاق هو الله و الاخذ ب ا ل ا يقولك الرزاق نحن س ن مننا لكله ب ا ل لأنه م و هو الرزاق القوات ذو المثل لا لان ل أ الذي رزقك هو الذي فرض عليك الاخذ ب ا ل أ س ب ا ب فقال وقل اعملوا ف س ي ر الله عملكم ر س و ل ه والمؤمنون و أ م ر بالاخذ أ ب ل أ ب وجعل ب ا ل أ س ب ا ب امتحانا واختبارا للعباد هل يحسنون هذه ا ل أ س ب ا ب أ و يسيئونها هل يلتزمون بشرع الله فيها أ م يخالفون شرع الله فيها هل ياخذونها من حلال أ و من حرام أ م يخلطون الحلال والحرام ه م يعتدون على أ م و ا ل الناس أ م ي أ خ ذ و ن ما شرع الله له هذا هو السر في الاخذ بالاسباب و الرزقه ل هو الله ن س الإنسان بالنسبة ب ة وحاركة للطير عمال في أي أو وليس كل عمل ناجح وليس تشابه ا ل أ ع م ا ل يعني تشابه الارزاق وليس تشابه الدكاكين تشابه المذاخير ابدا مما يدل على ان الرزاق هو الله وبالجلح نقوله تتخاب والرزاق مختلف عليز واحد كده خل ألف درم في الله واحد كتب ي فقالوا لها ل ن تتحرك معي ولكنها كانت تتحرك م ا ي ولكنها كانت تتحرك معي ولكنها كانت تتحرك معي و الحمد لله على الحجاج وقال ا ل ح م ل الحمد لله الحمد لله هذا الساحه و هذا الشواف ا ينعتك ح ج ا ج دربابه ح ر ح م ك الله ولحكمه نسال الله ان تتركه و تركه ت ك ل ع ل ي ه و م ر ة مرة ر ك ه و تركه و تركه و تركه و تركه و ر ك ه و تركه و ي ر ك ه و ا ر ك ه و تركه و تركه و تركه و تركه و تركه و ه فانت ي كيو ح والحزاب اللي وكل اللي ح خفاو فيش ونلقى و ب ب داك كان غايب تطحن القارب ل غرايل ل الفلاني و خ ع ل ت م ا ت م ا ن وطلبت ا ل ط ر ا ب و ج ل ب معاك خ ن ج ا ي ا ل ط ر ا ب و ع ل ب ت خ ن ي ا ي ا ل ط ر ا ب وجلبت خنجات التراب ل و ج ل ا ت خنجات التراب وجلبت ا ل ل ب ق د ر عليه م ث ل ا ا ل ل ه زوج الله ت ر ي ب ر ا ر ش ا جرب منه لانه يجرد هذا ك ل ش ي ء ب ق ض ا ء ا ل ل ه و ق د ر عليه ان الله سيبره وشرحه في الداخل ه يسير ولنزلنكم و بشيء من الخوف والجوع ونقص من الموالد ولنفسي الثمرات ا وبشير ا ا ل ي الصابرين ا سيدي مشاهد د ترابدك ي ديو هذا و ك ي يزيد أ ك د ان يصبح اعتقادا ج ا ز ي ب أ ن ذ اقترب هو الشافي و ذ ا ك السيد ا ل ل ي تم اضطراب من دون عظمه و ل ذ ي يشفى من ا ل أ م ر ا ض وينسى الشافي الحقيقي اللي هو الله ويقول في الدعاء اللهم اذهب الى ضرب الناس و ش ف ي ء انت الشافي لا شفاء إ ل ا ش ف ا ء ك شفاء كشفاء لا يغادر استقامه ل ويصبح ا ع ت ق ا د ج ا ز ي ومن ذهب اليهم لا تقبل منه ص ل ا ة الاربعين يوما ومن صدقهم فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث النبي الشريف كما قال صلى الله عليه وسلم إذا ماذا قال العلماء ما دم أخذ بالأسباب مطلوب قال تعلقوا القلب بالأسباب جائز أرزقوا الله قلبنا ق مطلوب سرع من مشي نحن أخذ كيف و ا هي الابن لا وش الناس لا ما هي الابن واش ن لا ما هي تتعلق ا ل م ؤ م ن و ه ذ ا ج ا ئ ز وشرع هي ا ل ا ل ع لا ما هي ا ل ا ب أرزقه لا ما هي الابن لا ما هي كيف تتعلق قلبك الابن لا ما هي الابن لا ما ق ي ح س ا ب ن و ا ع وفي مكان فيه البشر بالذات فيه السكان و ك ت د ل ب ض ا ع ة ا ل م ن ا س ب ة لذلك الزمان ولذلك المكان وكتشمل ج و د ه وكتكون صادق ومعقول ب ي ع ك ج شراك و ث ق ة وكتموت بكري و ك ت ت ح د و ك في أ و ق ا ت الفتح و ك ت غ و ق في ا ل أ و ق ا ت هذه الأسباب ك و ك و ه ا م و ك و ك م ك و ك ي م و ك و ك و ك و ك و ك و ك و ك و ك و ك و ك ا ك و ك و ك و ك و ك ل ك و ك و ك و ك و ك و ك و ك و ك و ك و ك و ك و ل و ك و ك و ل ا يمكن ان د يكون كل ة وادة و ا ل شيء ا ا ت و ل م قدير ع و ا ة وواسط من الناس ء والحركة لماذا؟ يمكن يدخلش ت ان خ يكون ل الوزير سببا ل أ في ز ب نجال ك م يصري ب غ ك ا ن د ي ويعمل في مكانه ويعمل ز ة ثبت ب كان ي في مكانه ل كان أن بعض الضربة وسكون ا بالأسباب م ل على أخذ من ا ك الاغنياء س على الخيريات المساجد و من ل الاذقياء الذين ينافسون الفقراء الاذقياء لما ل م قاله ا ل ص ح ا ب ة ذهب ا ر و الدثور ي بالعشق ج و و قلوا سبحان الله الحمد لله أنه مثل الذين وما ل ل كنتم ا ا ب ي في كل ل ن و يشارك أدين قالوا لهم الفقارة نكون ذ ك ر و ن ه ونفسه م وما كانوا فكونتم تذكرونه يشتوذ ل وقال الفقراء ان ل م ي ي د يقوموا ل ا ب ه إلا ل ه قوله ل ا ل ل ه ا أ ن ت ي ا فقر ء باموالهم ر ويقول س ب و ا أبو ن أرجعون دي الله أرجعوني رضا ا ويقولون بالأرجو ا ا د ا لا اله م معي الا ل الله ي قلت النرم سمعوا و إ ذ ل ك اختلف العلماء ايهما افضل عند الله الغني الشاكر ام الفقير الصابر اختلف م عن ان كلهم عندهم مكانه عاليه عند الله لان الصابرين يوفون انظرهم ب ن غير حساب والشاكرين من احب الناس الى الله ولئن كفرتم ان عذابي لشاكر و خ ر ج معتقد اعتقاد ج ا ز ب أ ن الله يمتحنك في الاسباب هل س ت أ خ ذ ه ا من الحلال أ م الحرام هل ستغش أ و لا تغش هل تظلم أ و لا تظلم هل تكذب أ و لا تكذب هل تخفف الميزان أ و لا تخفف هل تنقص في المكيال او لا تنقص هل تزور أ و لا تزور في بيع الشراء وفي الحرفه وفي ا ل و ظ ي ف ة وفي كل شيء قلت سابقا بأنك يلمسك للسوق وقدرت الله دخل ميد درهم وقدرت دخل فقال له يا رسول اللهم احرص على وديه الحلال رسول الله ك محسوب ق لك ق قسلتك ولا ل ي ا خ ذ و احد انت ستساب عليها يوم القيامه ان صبر و هو سيعاقب على جريمته اما في الدنيا و اما في ا ل ا خ ر ة اما ان تقطع يده و ي ر ض م ا و اما ان بقي ا ل ا خ ر ة ت أ خ ذ من حسنه ان ك ن ت له حسنات فان لم تكن له حسنات ردت عليه سيئتك فيكب في النهار ك ن ت م ع ه واذا كان سيماءتك ي ص ل م و ي س و م و ن ويحزون و ي ع ت ق د و ن الله ه ويكرهون برصوش الحرم ويعتقدون أنه س م ل النار رزاقه كذا شيء يدينه س ع م ل ر ز ا ك ي بان يستعمل ي رزاقه الله هو الرزاق ذو القوات ر م حاجة هذا ف المتين اقرر الثاني كمثال غنمره واللحم غنمره لوالديك ا ل د و ا ا ل ر يا سخانه شرافه ل ا ن ي يريد ان يخرج بهذا الطريق ولما ك يحلف ك يظنون ب أ ن ه صادق ولما ا ل ه تخرجني لانه لا ي ن س ي أ ن و ر ا ن مطلوب ويكفي ش ي ويخرج و ي م ش ب ن ي ويضرب ر ا ك ضربه ويصدق ع ويحسن بلامه ويقوم تلقاه ا بهذا لكم رأى الرزق ه ويسبب الرشوه و س ب ب الغش سبب ا التطفيف و س ب ا ل ز و ي ر و س ب ب شهاده الزور و س ب ا ل س ر ق ة و س ب ا ل خ ي ا ن ة كل الجرائم التي لها ع ل ا ق ة بالمال س ب ب هو ا ه سوء الفهم و س و ء الاعتقاد ب أ ن الله هو الرزاق ذو القوه ع طاول فتركوا إلى تفصيل يحتاج أكثر أتركه إن شاء الله إلى حين اليه ت ص د د ح ب ع حتى نكون على بينا على إخواني ونحيا على بينا ونعمل على بينا و ن أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب كما أ م ر الله ونلتزم بشرع الله س نفوز برضاه و ب س ع ا د ة الدنيا و ا ل آ خ ر ه ب إ ذ ن ه إ ن ه على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد على حمدنا اليك وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واجبنا وجعلنا هدات المهتدين ولاجعلنا ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين وحب المساكين. إذا أردت فتنة إليك سألك اللهم م بقوم س ا وإذا ك ي ن فتنة أردت ب ق ن غنفسونين ا ا إليك سألك ل ل أحبك ح ب و اغثنا يحبك وحب كل أ حبك. حبك من ماء بفضلك ا الزمع اللهم ر د على أغنى ب عن من سواك وبحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت ب ا ل م ش ي ك والمغرب اللهم حبب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا وكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعشيق اللهم اشفنا فوق ا ل أ ر ض وتحت ا ل أ ر ض ولا تصلح ن ا من العرض عليك واغفر لنا ما قدمنا وما أ خ ر ن ا وما أ ص ر ن ا وما اعلنا وما أ ن ت أ ع ل م به منا انت المقدم و أ ن ت المؤخر لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت اللهم وفق ولا ت أ م ن ا الى ما تحب وترضى محمد السادس اللهم وفقه لكل خير واره الحق حقا و ر ز ق اتباعه والباطل باطل و ر ز ق اجتنابه واقر عينه بولي عهده وهيئ له ب ط ا ن ة ص ا ل ح ة ن ا ص ح ة لله ولكتابه ولرسوله و ل أ ئ م ة المسلمين وعامتين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم لا تنصر عليهم وثبت أ ق د ا م ه م وكلهم وليا ونصيرا اللهم انزل نقمتك وغضبك على الصهيونيين و أ ع و ا ن ه م من الصليبين والمنافقين اللهم ا شتت شملهم ونكس أ ع ل ا م ه م وكسر شوكتهم وزلزل ا ل أ ر ض من تحت أ ق د ا م ه م نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك بثورهم وخذهم بما شئت وكيف شئت انك إ على كل شيء ق ا د ر ب ا ل إ ج ا ب ه جدير وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على ا ل م ر ص ل ي ن والحمد لله رب العالمين